وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعتل ريب فيها وأن الساعتل ريب فيها إذا يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيا الربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخدع عليهم مصداق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 ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تتعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا